gaal qalino rabbana ataghit wa lakin wa lakin kana fi قال القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال قرير ربنا من في ضلال بعيد قال وَنِجَاهَنَّ مَهْلِ نْتَ لَتِي من خشي الرحمن في الغيب وجيء منيب ندخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون في فشاءون في <تصفيق> ذا